أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أُذِرُ معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كتم صادقين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 قل إن افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُل مَا كُنْتُ بِدَعَاوَةٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ I'm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 ذٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ وَمِن وهذا كتاب مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَٰبٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنٌ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كره وحمل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 أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن, ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفلكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغلون غِثَانَ اللَّهِ وَيْلَكَ آمِن إِن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ولكل درجات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 مجرمين ولقد مكناهم فيما إمكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفئده فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون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 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرٍ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى الطَّيِّبِ مستقيم يا قومنا اجبوا داعي الله وامنوا به وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له نذوره اولياء اولئك في ضلال مبين لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعية بخلقهن بقادر بقادر على أي يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون